ما شاء الله متحمس من أوائل الشباب العرب الذين جاءوا للجهاد ودخلوا للجباب متحمس غيور عقيته طيبة ما شاء الله ذهب عند شيخ جلال الدين حقانه قال اختلفوا في التوسل كأنه التوسل فقال له هذا شبه قال الشيخ جلال الدين حقاني هو حرام قال لا شرك قال له حرام أمام الله أمام المجاهدين قال إما أن تعترف أنه شرك وإلا لا أبيت معك ليلة واحدة تحت واحد ها حرام ما كفى ما كفى انه يعترف انه حرام شيخ جلال الدين امام المجاهدين قال لا لابد ان يقوله شر فقال انا لا اعتقد انه شر فترك الجبهة صبعا بالحق ف حقيقا مسألة تحتاج ايه لا تصدن عن سبيل الله وعن ثلاثة علام. احيانا الانسان يسوط عن سبيل الله وهو لا يعلم احيانا بعمله و احيانا بقوله وكم من كلمة ادخلت واحدة للناس ادخلت غيرك الناس لذا ها؟ انت امام يقتدى بك و علما بك و فجاء اليك واحد بيسألك وانت تريد ان ترتاح سنة جاءك من بلاد بعيد تقول غدا ترجع اليك طيب ياخذ مال دقيق هذا الرجل ها؟ هذا الرجل يرجع وهو متألم ان هذا الذي جئناه من مكان بعيد يفعل كذا او يقول كذا هكذا قابلا او انت جانس في بيشاور ورظيفتك تصد عن سبيل الله حافظ كل عيوب الافغان وظهرتها وملحتها زيادة ها؟ فجاء واحد من في السعودية او من الكويت او من قطر او من الارتن متحمس للجهاد ويعرف انك ايه رجل طيب و جئت قبله للجهاد رأىك في اسواق بيشاور قالك يا اخي انت عربي نعم يا اخي انا اريد ان اذهب الى, إلى اي جبهة تدلني لا تذهب الى الجبهة هؤلاء كلهم مشركون أصحابه بدأ فلان فعل كذا طبريد أن أذهب يا أخي إلى كابيسة إلى بنشير سمعت أن واحد أحمد شام هناك يقتل الروس والله عز وجل نصره كبيرا هذا متعامل مع البرانتيجين والأمريكان لا تذهب في الإنجينير بشير اسمعنا في تخار هذا تخار لا لا لا هذا يقتل المسلمين طيب إيش رأيك في إيريانبور هذا لا يقاتل قاعد بدرس وهكذا اكم كلمي قد عن سبيل هذا الرجل بعد هالمقابلة التي تمرت خمس دقائق يقول يا ريتنا ما دفعنا ثمن التذكرة وجئنا الى الزهاد لا, لا لا لا لا لا لا حول ولا قوة الا بالله على ثمن التذكرة التي اضعنا ليسني رميتها في واد الكرة ها؟ ولا جئ يا ليتني ماذا ابدأ للسفر الباكتانية عجل مرات وانا اتردد حتى اعطوني الفيزة يا ليتني فكيف اذا كان هذا الشاب موظفا واستقال ثم قابل هذه المقابلة فصد عن سبيله هذا صد عن سبيل الله والله عز وجل ايه قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعماله. قرن الصد عن سبيل الله بالكفر. والصد عن سبيل الله هو التصبيق عن الجهاد. سبيل الله اذا اطلقت فهي الجهاد هو القتال. فهؤلاء لا يعلمون انهم يصدون عن سبيل الله. من قبيل الصدع بالحق. ها وبيان الحقيقة. لا بد ايه ان يبين الحقائق. وظيفته التخبيط عن الجهاد والتخبيل عنه والصد عن سبيل الله وكم من الناس صدوا عن سبيل الله بكلمة أو كلمات وكم من أناس أحيتهم كلمات وحركتهم هو لا يعلم هذا الأخ الكريم المحترم لا يعلم هذا الأخ الكريم المحترم الذي يبين عيوب الجهاد الأبغاني أنه يقول للناس اختروا في رمضان ما الفرق بين الجهاد وبين صنع رمضان لا فرق أبدا الجهاد فرض عين والصيام فرض عين والذي يختر في رمضان الآن اسمه أقل من الذي لا يجاهد لأن نفع الجهاد للأمة ونفع الصيام لك يقول ابن تيميه والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس اوجب بعد الايمان من دفعه. اولا لا اله الا الله محمد رسول الله ثم ثانيا الجهاد. دفع الصائل الروس والشيوعيين الذين صالوا على اعراض الناس. وعلى دمائهم وعلى بلادهم. وعلى دينهم. ثم بعد ذلك ها يأتي واحد يقول لك يا أخي تسأل ما رأيك بالذهاب الى أفغانستان يقول لك يا أخي اجلس هنا والمسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله تماما كالذي تقول له ما رأيك أن أصوم رمضان يقول لك يا أخي الصيام يؤثر على صحتك ونحن نريد أن تكون صحتك قوية لاننا نريد ان نعمل دولة اسلامية او نريد ان نقاتل الكفار او ما الى ذلك افتر في رمضان من اجل ان تتحسر صحتك ثم نهجم على الكفار بعد مئة سنة وخمسين عاما ولا الف سنة الى خمسين عاما بعد الف سنة الى خمسين عاما تماما انت لا تكون ها؟ يسألك اكون في رمضان تقول فلم صاعة المفرع Because of light Anoop and that's what you saw with his sovereign sonata is hurting يعني كانت تقول له لا تصل Tipure واحد اقول لك أنا جاءت باتبيل الله تقول له الله الجبع فلم يبيعها كدير الجبل الفلاني يبيعها قتال الجبع الفلاني يبيعها بدع الجبع الفلاني يبيعها شر الجبع الفلاني يبيعها قبول كما تقول له لا تجاهد في سبيل الله هل يوجد جهد ربي أفغانستان؟ لا يوجد الآن إلا في أفغانستان نعم في جهد بلادنا في الطبيق والمناصف والقطائس كل يوم يجاهدون ما شاء الله حتى ينتفخ البطل ويبدأ التجشع وهو يججع يأتي إليه شائل يا سيد الشيخ ما رأيك ما رأيك أن أذهب إلى أفغانستان؟ يا بني جهاد بزيورتك روح <تصفيق> نعم جهاد بزيورتك زيك يعني ها بزورك بزورك اولادك في السعودية الاولاد مفهوم ها واحد جاء سال اجاهد الله اخدم والديك افضل من الجهاد في افغانستان واحد ثالث سمعنا بانتصاراتي أفغان الثالثان يا ابني عقلت بعد صغير أول تفتيح لازلت صغيرا لا تدرك أبعاد المعركة المعركة هي حرب النجوم بين العمالقة الكبار الحرب بين أمريكا وروسيا الأفغان يحاربون هل تظن أن الأفغان يحاربون؟ حرب بين أمريكا وبين روسيا ما الذي يدخله قد بي هذه الحر اجلس في بلادك وخذ من طين بلدك يعني ايه خلينا نبقى نفعك لاهل بلدك الاطفال قضائل لا تاخذ لا فلا تلهى بالاسلام صد عن سبيلهم انهم ساء ما كانوا يعملون قد الذي جاء يا محترم جاء كان فاسقا ورجع الى الله وجاء يكفر عن خطايا بالجهاد انت التقش بي بي, بي لا بارك الله في تلك الساعة التي رأىك بها فيسألك عن الجهاد تقولوا الجهاد اترب لازم بالاول تفهم الاسلام بعد ما تضمن الاسلام ها جاهز اهلا وسهلا إن شاء الله بك في الاسلام ايش تعمل كم كتاب انت درست عن الاسلام الصحابي كان ياتي كل لا اله الا الله والاجتماع المعرض كلكم اقعد حتى تختم ها تفسير الكسدي وحاجه ابن عابدين والتاريخ و... البدايه والنهايه وفتح ف... الباري شرح صحيح البخاري وكان يعرف لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد الرسول الله ولذلك لا ابو بكر ولا عمر عارفين الحديث امرته ان يقاتل الناس حتى يست pH على الناس وانا محمد رسول الله ويوكم الصلاة ويوسى الزكاة مش عارفين الحديث الحديث لو كان يعرفونه لحكت بي ابو بكر قال, قال كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله تكملت الحديث الرواية الثانية لا يحقبونها وإلا كان أشكفت أبو ذكراما وقال ومرت أن أقاتل الناس أتى يسهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويوتسكى فإن فعلوا ذلك فقد عصبوا مني دماغهم أموالهم مات ما يقول لك يا أخي تحتاج إلى تكنيك وتكتيك وتم وما الى ذلك التكديك والتكتيك مفهوم لابد لنا اولا ان نتقن السلاح جميعه ولابد ولابد ولابد ان نشتري سلاح مثل اعدائنا صائرات ودبابات تكتيب تقنية ثنية ان الذين فتحوا الروم وفارس لا يعرفون لا يفرقون بين الكافور وبين الملح لما دخلوا ايوان كسراء وجدوا الكافور الابيض ايه وجدوا ايه الكافور الابيض مسكوا قالوا ما انعم هذا الملح ثم عند الظهر وضعوه في تناجر هذا فما وضعو له طعم الملح قالوا ما انعم هذا الملح ولكن لا يملح لا يبركون بين الكافور وضينا ايه وضينا الملح الذي أثر بنت أحد الدهاقين اسمها بنت عبد المسيح جهقان معناته ايه كبير من كبراء يعني صاحب ايش يعني اقطاعيات كبيرة الدقان. فقبل ان يفتحوا بيوم واحد وصى عليك بإذنة عبد المسيح ثاني يوم هذا الاعرابي انتظروا في المعركة داحت عنه ايه المهم خرجت له اسيرة قلت له يا ابني انا كبيرة في السن وما لكما لتركني ما با شبابي انا اعطيك فلوس و اتركني كم تريد اعطي قال قال لها اريد 1000 درهم <تصفيق> اخرجت ال1000 وهي تضحك واعطت بعدين سالت قالت له ليه طلبت 1000 ليش ما طلبت اكثر قال وهل بعد ال من عدد <تصفيق> <تصفيق> يفكر ايه اعظم عدد هو العلف هذا الذي اخذ بسعب المسيح هؤلاء الناس الذين فتحوا بينا. لا تقنية ولا تكنيك ولا تكديك ولا تكنيك ولا اشتروا فيها لكبل ما يروحوا يحاربوا ايه انفرد الناس الآن في ذهنهم لابد من الدعوة قبل الجهاد أنا معك الدعوة قبل الجهاد لو يوم أن نكون بأيدينا بلادنا يوم لا تكون الأعراض منتاك والدماء تسوكة والأرواح مزهقة والأراضي مزلوبة والمقدسات مداسة صحيح هذا الكلام ابدأ رب على مهلة اما وقد وصل اللص الى داخل غفة النوم لس دخل بيتك بالليل ودخل فراشة زوجتك تكون له انتظر حتى ايه ادعو الى الله تدعو الى الله لو تركته تركت اللص نائما مع زوجتك او ابنتك او افتك ودهبت تقوم الليل فكل آية تقرؤها تلعنك لا تفعل اي قيام ليل هذا الذي تفعله كيف يتقبل الله منك؟ إن ملائكة السماء تلعنك عندما لا تقار على عرضك فرض عليك ان تقاتله حتى تقتل او يقتل هو اجمع العلماء جميعا على ان الدفاع عن العرض فرض, فرض ولا يجوز للمرأة المسلمة ان تستأثر للعدو اذا علمت انهم يهتكون عرضها يجب أن تقاتل حتى تقتل حتى يقتلوها ولذلك في كنر ألقت كثير من النساء بأنفسهن في النار عندما جاء الرسل ليأخذوهن إلى داخل الدبادات رأسا ألقين بأنفسهن النار هذا موافق لشرع الإسلام لأن الحفاظ على العرض مقدم على الحفاظ على النفس لا يسلم العرض الشريف أو الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم كيف المهيل للأعداء دخلوا إلى غرفة النوم دخلوا يهتكون أعراض المسلمات ولذلك يستغرب ابن المبارك يقول كيف القرار وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي كيف القرار وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي القائلات إذا خشين فضيحة جهد المقالة إليتنا لم نولدي سؤال استنكاري كيف القرار والله عز وجل فذالك يسال سؤالا استكباريا يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نسيرا اتسبن المسلمات بكل صغر ويعيش المسلمون يطيب أمال الله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب فكل ذوي البصائر حيث كانوا أجيبوا الله ويحكموا أجيبوا يا إخوان تذكرون أن المعتصم خرج متصوعة؟ عندما استغاثت امرأة من عمورية مسلمة مسبية قالت ومعتصما خرج بالجيش خرج بسبعين يقودهم لإنقاذ مسلمات لا يتظن أن هذا تطوعا أو رجولة هذا فرض عليه من فوق سبع جماوات أجمع العلماء على أنه إذا ثبيت امرأة واحدة أصبح الجهاد فرض عين على كل المسلمين حتى تنقذ المرأة قاعد حفظ كلمتين من الكتاب ها الى المسركون ها تعال تعال تعال أدلك. هكذا يقول ابن الكيم اقرأ اقرأ السطر الثاني تعال <تصفيق> يا ريتك ما عرفتها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم الله يا ليته لم يعرف هذا. لا هو متأم الذي يقسم ظهر الدين هو انصاف المتعلمين لا هو عالم سيفقي عن علم ولا هو جاهل فيتعلق النووي محروف انه من اقل فكهاء في التاريخ الاسلامي يعني لو اخرجت من المع الفكهاء في كل المسلمين عبر التاريخ يكون النووي منهم شرح صحيح مسلم كتب ستابه المجموح هذا في الفط كاتب عنه ابن كثير سلم ما على غراره قَف. مثله لم يؤلف قَف. فعلا لما تكرأ للنووي تشهر انه يرويط فقيل يغوث في المعاني. أضف الى هذا انه جاهد عابد يصدع بالحق يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر وقف امام الامراء في عنفواني قوتهم انتفع المصباح ذات مرة وهو يكتب فاضاءت يده صار يكتب على ضوء يده اختلف مع الامير امير الشام ومصر الظاهر ببرط طلب الظاهر ببرط فتوى ها؟ ان يتمع الاموال من اجل ان يجهز الجيس الذي سيقابل السكتار سنة 658 هجري السكتار بعد أن احتلوا بغداد تقدموا إلى فلسطين وزحفوا نحو الشام فطلب ستوى والسكتار في فلسطين فأفت بجمع الأموال من أجل شراء السلاح أفتاه الجميع إلا النووي قال لا أفتين قال لماذا نشتري سلاح للأم للجهاد لا تفتيني الأمة والدين معرض للدواج قال لأنك جئتنا عبداً مملوكاً لا تملك شيئاً وأنا أرى عندك الآن البساتين والضياع والجوار والغلمان والفبة والزهدان فإذا بعت هذا كله واحتجت بعد ذلك أنا أفتيت قال اخرج من الشام خرج إلى قريته في نوان جاء العلماء إلى الضار ببطل قالوا لا غنى لعلماء الشام عن محيي الدين النووي. قال لهم عن قال ارجعوا ذهبوا الى نوى قالوا ارجع يا محي قال والله لا ادخلها والظاهر فيها والله لا ادخلها والظاهر فيها وبر الله بك اسمه واتوسطيا بعد شهر رجع النووي الى الشام هذا النووي العابد العالم الزاهد الأصولي الفقيه المعدد انظر البركة في كتبه يا سلام انظر البركة كتاب المجموع ما شاء الله نفع الله به كثيرا كتابه رياض الثالثين الأربعين النووية الأذكار تشعر بالبركة في كتبه ما انتشرت كتبك انتشار كتب النووي الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ذات مرة توزع شرح النووي على صحيح مسلم على الطلاب مجانا وإذا بمجموعة قليلة تحمل الكتاب الكتاب 18 جزءا تحمل الكتاب الكرتوني وترجع ترجعها إلى المسؤولين في الجامعة لماذا قالوا لا نريد كتب النووي لماذا قال عقيدتها فيها زيت عقيدته يا زيت الله اكبر طقس الليلي يا الليلي طقس الليلي طالع من البيضه امبارح تمد يدك على القطوف الحامضه تمد يدك على النووي تتجرع على النووي تقول لا أريد كتبه عقيدته فيها جيب؟ إن كان النووي هكذا وابن حجر عقيدته فيها جيب وفلان يؤول وفلان مشبه وفلان تجعري وفلان مضل من الأم يا ولاد الحلال من بقي من الأمة؟ من بقي من علماء الأمة عندما تأتيها وتهدم هذا الصرح العظيم الذي بناه لنا هؤلاء الفقهاء بجرة قلم او بكلمة هذه الهيبة للعلماء وهذا التلقي بالقبول لأقوالهم الذي اجمعت عليه الامة اتفقت الامة على ان نبنى حجر والنووي وما الى ذلك هؤلاء من الائمة والعلماء ابعو بن حجر اسمه امير المؤمنين في الحديث امير المؤمنين في الحديث بعد الصلاب الصغار الذي لا يعرف الوضوذ بعد لا يعرف كيف يتوضأ ها بعد وصلاة الصبح يصل لها ساعة الثامنة فحى يتجر على النوم وعلى بالحمد يجب ما أتك الله قل سيد كتب هذا هذا كال هذا كال والله والله يحدثني رجل صادق ها؟ صادق ها وهو من أخٍ لي أخٍ أحبه كثيراً ويحبني وهو ليس من الذي قالوا عنه المهم قاب شاب جاء هنا للجهاد استقبله وضيته في بيته وغداه وعشاه ووصله إلى المطاب وما إلى ذلك المهم هذا الذي قال لإذنه أبغضك الله لأن أباك من الإخوان المزميني هذا الجزاء والإحسان ما هو أنا. المهم وعلى الثاني من هؤلاء الشباب الذين يصدون عن سبيل الله وهم يعلمون عن حسن لهم سؤال ماله كذلك سبحان الله اللهم يا مطلب القلوب ثبت قلوبنا على دين اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطرة السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون اهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تجاولا فراث المسلمين هذا الثاني يعني شيء ثاني لا قال قال أبغضك في الله ذا الرجل لماذا قال لأنك من الإخوان المسلمين وهذا طاحب الضلال طاحب الضلال الكافر الذي تحبونه سأريك بكتب صاحب الضلال الكافر يعني في ظلال الكرآن الضلال ليس في ظلال الكرآن في ظلال الكرآن, الكرآن صاحب الضلال الكافر هذا الذي تحبونه وتقرؤون كتبه هكذا يقرأ وهذا يصبر صدع بالحق هذا الكافر صاحب الضلال ليه ليه هناك اجهزة توديه وزر تخشى ان يتأثر الشباب بسيء خطب ولذلك وجدت اجهزة المخابرات ان افضل طريقة ان تشكك الناس بعقيدة سيد كتب حتى تحجز بين الجيل وبين كتب سيد كتب وهؤلاء لا يعلمون ان هؤلاء اجفزة كبرى تستفيد من هذا الكلام هو يريد ان ان هؤلاء اجفزة كبرى تستفيد من هذا الكلام هو يريده مسكين ويضع بالحفل فعله وهم يطبق انه سيد كتب كافر نعم والله من كل عقل تصور المهم يا اخواتنا المسلم لا يصد عن سبيل الله وقد يصد عن سبيل الله وهو لا يعلم فلينتبه هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله وهم يعلمون ورب كلمة تقول لصاحبها دعني اتركني لا تتكلم بي وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بانا فيهوي بها في النار تصور أنت كم تحرم الشباب من الخير عندما تأتي وتقول لهم النووي في عقيدته زيل كم من الملايين تعرم تعرم من هذا الخير العظيم والنفع العميم الذي أودعه الله أو وهبه الله للنووي فأودعه الكتبات كم تحرم الشباب عندما يمسك كتاب النووي وكانه يمسك افعه شرح مسلم او عندما يمسك كتاب الباري ايه هذا بالحجر اللي صاحب العقيده الزائفه الا هذا لا تعرف ما هي الاشعري والله ما بعرف والله لا يعرف ومعظمهم لا يعلمون ما هي الاشعري لا فقط سمع من شيخه من شيخه أن هذا انتبه إليه انتبه ها؟ قال اقرأ كل ستح الباري إلا شرح كتاب التوصيد لا تقرأ لأن عقيدة إبن الحجر ليست ثلاثية اقرأ في كتب النووي لا بس بس انتبه لبعض لبعض التأويلات الزيخة نعم هذا تفضل شاب من هالشباب كان جاي هم بيم خير و بيم طيب و يعدون بأموال للجهاد فهو يعرف اسمي فلتقاش به في اسلام أبان فاتكلموا وقال... قال خلان قال كذا معنا الصوفية وفلان والبوصير وقصية البوصير قال لي ما رأيت به قصيدة الباصيلة ماذي البردان قلت له من خيار القصائل لو ترطع من هذين ثلاث أي قصيدة أجمل في مبحح رسول الله صلى الله من هذه القصيدة وفي السناء عليه ارطع بيتين ومن علوم تعلم اللوح والقلم ومن تقول برسول الله رسول الله وانت القول وانت في أجامع تجمي وقرم تذوق تدوّق حب الرسول صلى الله عليه و لما قلت له اربع من الجلسين ثلاثة أول بقية طيبة الرجل شكفي نعم فأقمنا صلاة العاصر أقمنا صلاة العاصر فهو يعني تلكأ في التقدم للصلاة قلت له أنت عقيدة الصحيحة فعال صلي فينا أنا بانت له والله تقدم وصلي فيه وعمره أقل من عشرين سنين ولا يعرف قراءة القرآن عن حاضر غالبا تخدم لان عقيبتي ايه فيها شيء فيها شيء كيف؟ مدح ايه؟ البصير فهذه مصيبة مصيبة أصبنا بها وما فيه إنسان كامل يا إنسان كل واحد فيه عيوت أما إذا كل واحد خرتي منه عيب بسيط ايش بط ايش, بوب. إيش, بوب. إيش بوب. ماذا يقل؟ كلما دخلت أمة اللعنة أختها أي ليس الصفات المؤمنين المؤمنين يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا من الذين آمنوا المؤمنون يعرفين ليس من أن لا يحترم كبيرنا ولا يعطف على صغيرنا ولا يعرف لك عالمنا قدر أما تأتي تكتب في كتاب إذا إن الشعب الأفغاني قد عذبه الله وعاقده لأنه لا يعرف التوحيد إستاذ نعم يودى أما نحن الذين لا التوحيد فإذا فإذا ابتلان الله عز وجل فهو لرفع درجاتنا هل كتاب نعم نعم تفضل وقوت في بيشان الشعب الافغاني لانه لا يعرف التوحيد عاقبه الله بتسلط القطار عليه ولذلك ما يحسون والله لا يحسوا لبعض نحو الشعب الافغاني بعضهم واحد منهم جاي ها ما ودارسي بيجاوا مو طبيبي بيجاوا كلم مع واحد متحرك عن المذابح التي تعطل بها افغانستان وجه قال له يا اخي انت بتعبالك في الشعب الافغاني انت تتعب نفسك في الشعب الافغاني الشعب الباكستاني افضل منه نعم هذه قالها بعد ما انتفخ بطنه من الرز ها والدجاج المشوي في الفرن ما باكلوش مسلوق الدجاج الا محمر في الفرن قالوا ما أنت في الشعب الأفغاني؟ أنت تتعف نفسك في الشعب الأفغاني؟ لا يستحقون هذا هذا الاهتمام ليه؟ عقيدتهم فاسدة لا حول ولا قوة إلا الله أي بلاء أكبر من أن لا يحس الإنسان بعاطفة وبرحمة نحو إخوانهم المسلمين بل أي بلاء الأكبر؟ من أن تعتبر أن هذا عدم الإحساس دين وهذا هو الصحيح والإحساس هو خطأ وعاطفة فالصد عن سبيل الله هذا كثير والناس لا يعلمون أنهم يصدون عن سبيل الله لا يدري العالم الفاجر أو الفاشق أنه يصد عن الله عز وجل وعن سبيله وهو لا يعلم لأن الناس يكرهون دين الله بسببه لا يعلم العالم الذي يشتري بآيات الله زبنا قليلا فيصد عن سبيله وسام من رئيس الجمهورية أو لعاعة من لعاعات الدنيا أربع جنيه ولا عشرة درهم أه سيفتي للرئيس كما يريد أي مصيبة يا إخوة أكبر من أن يخرج تكفير الأستاذ سيد قطب من معه من الأظهر في الكتاب أنه كافر يجب قتله نعم الكتاب رأي الدين في إخوان الشياطين الإخوان المسلمين هم إخوان الشياطين كتاب كان عندي في مكتبتي ورات عن اي عن عمل يضر عن الازهر يبدا بفتوى شيخ الازهر سنه 1965 ويكتب ان هؤلاء القتل ولذلك يقتل شيخ الدين واعتمادا على فتوى شيخ الازهر وعلى علماء ال ف سنت ال54 لشيخ الازهر محمد الخضر حسين رحمه الله قالوا نريد فتوى بان هؤلاء فساق او خارجون او بغى قال ما الله ما الله ان اختمى حياتي بهذه الفتوى واضع دماؤهم في رقبتك ما الله ان اقول عن الدغع الدعاه وكان شيخ الأصدر في ذلك الوقت له مكانته لا يخشى الملك شيئا في البلد مثل كلمة شيخ الأصدر وكلمته يرددها العالم كله يرددها العالم كله شيء... شيخ الإسلام اسمه. شيخ الإسلام الأكبر شيخ الجامعة الأصدر اسمه شيخ الإسلام الأكبر فكانت مكانة شيخ الأزهر بتق... بتقواه وعلمه فكان ينتخب انتخاباً شيخ الجامع الأزهر ينتخبه العلماء فلا يصبح شيخاً للجامع الأزهر إلا العالم حدثونا عن شيخ شيخ الأزهر ولعله الشيخ هذا إما الشيخ عليش أو محمد الخضرحسين محمد الخضرحسين لعله الشيخ علي الشيخ علي ومحمد الخضر حسين حتى تندس في باله كان محمد او الشيخ علي اظن دعاه الملك فاروق كان دخل وكان رمضان وكان عاده الملوك كل يوم يعملون مائده افطار لليحضرها للعل... العلماء ويحضرها الصالحون ويحضرها تحبون ان يتقربون الناس ليس مثل هؤلاء الانجال يعني الملوك مصائب لكن هؤلاء لما رأينا الثوار ها صرنا نترحم على الملوك كما قال ايه كما قال هذا عبد الحميد كتب لو بعث فاروق حيا من قبره لقال الشعب المصري طلع البدر علينا ها فالمهم من كثرة المواسل التي رأيناها مثل ما قال عبدالله التل الذي نشر مذكراته عن حفظ راستيل وتكلم عن اتفاق الملك عبدالله مع اليهود وتسريم اللب والرملة و... وصار ينشرها من... صار ينشرها من محط الصوت العرب يوميا كانت تنشرها محط الصوت العرب واخيرا طلب الرجوع الى الاردن فقالوا لماذا تطلب الرجوع الى الاردن؟ قال لقد وجدت ان افطاء الملك عبد الله سنه 48 عن قطره في بحر افطاء الاشتراكيه الناصريه قطره بالنسبه لبحر المهم نقل هذا عند الملك فاروق الملك فاروق وضع الطعام وكان يتبركون دائما انه يبدأ الشيء ويراثه وفؤه يقبلوا وما الى ذلك حتى الان يقبلون يد ابن باس في السعودية <تصفيق> مراء وال... والملوك حتى الان يقبلون يد الشيء ابن باس فالمهم قال ابدا يا شيء. قال حرمت عليكم الميتة والدم قال اين الدم هذا طعام، اين الدم الي فيه قال حرمت عليكم الميتة والدم يا شيخ قال حرمت عليكم الميتة والدم قال اين الدم يا شري مسك قبض رزوج أو طعام وعاصرها فنزل الدم منا نزل الدم من قبضة الرجل. قال هذه دماء من دماء هذا الرجل من دماء فعلا نزل دم أحمر غاني الخبراني من كل سنة والله نقلوه معنا نقلوه لي ناعد اسماتك من عبد الحميركش أنا تماته من غير عبد الحميركش <تصفيق> قابل خطب عبد الحميد كيشم هذا لا يستبعد عمم كانوا شيخ الأظهر أولياء صالحون كانوا علماء فعلا علماء ولا يستبعد كرام من الكرام لهم المهم حمد خبره شين رفض قالوا ذا بلا بيتك جاءوا بشيخ وضصوا وظيفه أصبحت شيخ الجامع الأزهر وظيفة مثل وزير السياحة ووزير الجمالك تصاروا تكون من يداهنهم ويحسنوا النفاق لهم ويضعونه شيخاً للجامع الأزهر حتى قتلوا الجامع الأزهر أنا أسألكم جميعاً من منكم الآن يعرفوا اسم شيخ الأزهر أنا لا أعرف أنا لا أعرفه شيخ الجامع الأزهر الذي كان أشهر من أشهر ملوك العالم اسمه على كل نسان وكان الأزهر الذي يتخرج من أزهري يقال كنان أزهر الاحترام له في كل القلوب أنا أمي تقول أنا تميتك عبد الله على اسم الشيخ الشيخ عبد الله الذي كان في قريتي انا معي شهادي اعلى من الشيخ الاذا المعاني اي نعم المعاني عبدالله المعاني ثم جاء بعده الشيخ من الاسر درس اثار اثار اثار اثار اثار احيانا تفعله فعلا ها فأقول يا امي الامر هكذا بكل المعالم قال هيك العالم العالم هيك العالم الاسر لا تقرأ قال العالم معاني انا عند اهلي منه ايا ما ابتك اتكد الى من الشيخ بالعالم قبل ان اذهب الى الاذهر واخذ الماجستير والدكتوراه فلذلك جاءوا بالشيخ وعينوه وافتر فتح رحمه الله الان عند ربي قال ان حكم الاخوان المسلمين في الكتاب والسم الإيه في الشريعة المعروف إنهم خارجون لا تقبل لهم دوبة المهم لا تقبل لهم دوبة ولذلك عندما يقتلون الواحد منهم يضعون على يدي على قدره آية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلون أو يصلبوا أو تقطع أيدي مارجلهم من الغلاف أو يمثوا يفتي هذه الفتوى ويموت بعد السنة أو سنة يلقى الله في دماء هؤلاء وسيخ الجامع العظهر سنة 54 كان عبد الرحمن تاج رحمه الله نرجى الله أن يغسر هذه الفتوى هو عبد الرحمن تاج سنة الـ 54 55 حتى إن الإخوان الخارجون لا تقبلوا لهم سنة ستة ستة كان شيخ الجامعة الأظهر رحمه الله اسمه حسن محمد بعد سنة سنة أو بعد أن آخر الكتاب رأي الدين في إخوان الشياطة وكان يوزع مجانا يوزع هدية مع مجلة منظر الإسلام الذي يصدر أهل الله ولذلك الأستاذ سيد قطب رحمه الله وهو ذاهب إلى المشنقة وهم يثوقونه إلى المشنقة كان من مراسم حكم الإعدام أن يأتي شيخ أزهري ليتشاهد أمامه إسادتين قبل الإعدام فعندما كان ذائبا إلى المشلق أقرب عليه الشيخ قال يا سيد قنان قول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله قال حتى أنت جئت تتم المسرحية حتى أنت جئت تتم المسرحية نحن نعدم لأننا نقول لا إله إلا الله وانتم تاكلون خبزا بلا اله الا الله نحن نعدا لاننا لا نقول لا اله الا الله وانتم تأكلون خبزا بلا اله الا الله ولا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اقول قولي هذا واستغفر الله عليه ولكم وسبحانه الله وما بحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك